بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه وبعد. طم السحب السحب السحب زي شرب. صحبتها؟ شرب أو شيء؟ قبل أن أبدأ بعض الناس يسألني على الدورة اللي هتعقد في الأصلين في صعيد مصر هتكون إن شاء الله شهر واحد 14 يوم دورة في الأصلين شرح مختصر سؤال الفقه وشرح أصول الاعتقاد من العقيدة الطحوية 14 يوم ستكون في الصعيد إخواني في الصعيد النهاردة جهز يعني أخبروني بأن المكان معد بالنسبة للطلبة اللي هم حتيجي تنزل طلبة رفدين أبنائنا مطلوبة رفدين بذلك عد لهم المكان وعد لهم الإقامة كاملة يعني هو يوصل لناك إن شاء الله ومأكل ومشرب ومنامن ملبس لا منامن مل بس أيها موجود هكون في محافظة إصوان إن شاء الله في المسجد مسجد المطار هتكون فيها 14 يوم من السبت الأربعاء والخميس الخمسة للجمعة من العصر إلى سلاة العشاء شرح عقيد الطحوية وشرح مختصر في صورة فكان هو المعضلة كان في قضية السكن فهم جهزوا السكن وجهزوا الطعام يعني سكن كامل إن شاء الله بالنسبة للطلبة اللي أحبت تروح هنعطيها رقم هاتف القائمين على الإدارة هناك إن شاء الله حننوى عليه بعد كده بإذن الله تعالى حسب ما هم هتفقوا علينا معاه وحننذكره إن شاء الله قبل السفر بإذن الله تبارك وتعالى نعم <تصفيق> سيدي. حاضر حاضر سيدي حاضر حاضر إن شاء الله حاضر بالنسبة للتسجيل المحضرات هتسجل إن شاء الله بإذن الله تعالى واللي هياخدها هيخدها من الأخورة التمرد أو غيره إن شاء الله سنين بقول معاه بإذن الله تعالى طيب أخ بعث الورعنا يعني عايز كتاب في قضية العزر بالجهل مرجع في قضية العذر بالجهد أنا دايما هذه القضية بالذات واللي حصل العلم الشرعي النمرة واحد وبعدين اشغل نفسك بهذه القضية أنا عارف السؤال اللي تذكرته في الورقة سمعته عنه مرارا وتكرارا تقريبا من أربعين سنة أو خمسة واربعين سنة نسمع عن هذه القضية لكن لو حصلت العلم الشرعي هتزول عندك اللبس. خلاص لأن المراجع اللي في هذه القضية كلها مراجع من المعاصرين من أصحاب الفكر أو من الرادين عليه. فقط ليس إلا اشغل نفسك بتحصيل العلم الشرعي يكفيك عن هذه الجوزية أنت الآن ما جهزت نفسك لتجلس تقر هذه القضية أو ترفض هذه القضية إما تقررها أو ترفضها الآن أنت انت مزام المثابت عندك فبتجلس تسبح عليه أصلا عشان تزيد نفسك بلبلة زيادة ما سمعت أحدا حتى من الذين صنوا فيها في مصنف لسه خارج بابت عربع شهور كان الأخ جاب للكتاب له مقدمة لي عارض المسألة بعاطفة تامة حيادية تامة لأنه هو الأصل القضية أن الأخونا الله يكرمه يعني ما ما انتهى من كتابين من كتب أصول الاعتقاد وجاي عايز يعمل كتاب في قديمة العزر بالجاه ده الكلام نسمعه كتير فابناء الطلبة يعني أنا أعزب بنفسي عن هذه القضايا والجهز نفسك علميا وبعد نقعد يسمع قضية تنفع تسمحها لنفعش تسمح بس النهاردة أو في المرحلة دي اللي انت جاي تدرس أصول فقه من البداية بداية الطريق يبقى انت غير مؤهل لسماع هذه الجزئية هذه القضية وبالتالي الأحكام المبنية عليها أنت غير داخل فيها مش مطالب بيها ليه دخلت جواها ايه اللي عادك تسمحها ايه اللي أعادك تجادل فيها خلاص فالقضية دي ليش في ساعتك هم تكلمش فيها خلاص مشايخ هتسمع فيها كلام يعني قد تميل عاطفة لأن ما عندكش أصل في الرد ولا تقر ولا ترد يعني عارف العارف ترد على الراجل ولا عارف تقر كلام طب تسمع ليه أنت عايز تدبلا خلاص حصل الوقت اللي هتود تتكلم فيه حضيغ وقتك على الفاضي وجلوس الإخوة مع بعض يعني تضيع فيها أوقات بلاش اللي حصلوا النهاردة مش هتحصله بالليل، مش ولا في بكرة. هادك شايفين الوقت شكله زي معا؟ اشغل نفسك بتحصيل علم شرعي مفيد لك، وبعدين القضية هتظهر ليك من كثرة قراءات أهل العلم هتظهر ليك القضية دي تماما يعني. لأن هي قضية فرعية وليس تصلية. قضية فرعية وليس تصلية أنا أؤكد على هذه الكلمة على ما عندي من من قراءات يعني. هي قضية فرعية وليس أصلي. حكم على إنسان بكفر وإيمان قضية فرعية وليس قضية أصلية. ده كلام أهل العلم عليها سلفا. لحن عرف. خلاص، فالقضية أخوانا يعني هي شائكة من ناحية العواطف فقط ليس سأل. أنت ليه مهتم بالحكم على آخرين؟ أنت حكمت على نفسك ولا؟ هل أنت مؤهل لتحكم على نفسك عشان تحط نفسك في قالب أنك بتحكم على غيرك خلاص أنا قلت لابدي الكريم اللي جاي أعمله مقدما للكتاب ناقل نقلات لشيخ السلامة المتامية كتيرة جدا الشيخ عارف أن عنده كتب شرس المتامية قلت له أه وفي نصوص شرس المتامية بتعارض الكلام اللي أنت قلته زي زي نصف فلاني ونصف فلاني ونصف فلاني ونصف فلاني, فلاني قال لي كده نعدي كتاب من جديد وطولي بقى أفضل نصوص وردة لأنه قرأ ما يميل عاطفة له فقط جي السطور فويل البصلين والحوائف سواء كان بيأيد أو بيعارض أنا القديم مش بتكلم فيها صح ولا غلط لا أنا بتكلم عن التأصيل العلمي في عرض القضايا خليك يا أخي محايد خليك محايد لما تعرض المخالف يعرض المخالف بحياده تامة من كتب على قال لكن ما تقولش قالوا لي قالوا لي دي ما عندناش نحن في الشرح قالوا لي فدي مش خديتك دلوقتي او انت مجاهزش نفسك ان تسمح فيها كويس خلاص اعرض عنها تماما عشان وقتك مضيعش وحصل من العلم الشرعي ما يوهلك لانك تقعد وتسمع ترد او تؤيد او تعارض يبقى عندك اهلية تبني عليه ده اولى اولى من ضاع الاوقات فاخونة اللي بيسأل ان انا يعني جاوبت على السؤال ده لان دي تاني مرة تجين الورقة دي اغفلت عنها مرة فات فحس انه مدهق اوي عايز برجع في القضية دي مرجع إيه؟ أحنا عشان نعتبر المرجع مرجع في علم الدراسات الشرعية عندنا مادة اسمها كيفية ال البحث في المواد الشرعية مادة بدرسها المدرسون يعني مدرسة الأصول عندنا مثلا مادة في كيفية البحث في اصول الفiq زيها كيفية البحث في الفقه الإسلامي زيها كيفية البحث في التفسير والتخريج زيها كيفية البحث في كذا هذه المادة فيها كيفية البحث عامةً متى يعد المرجع مرجعا ازاي يقول ده مرجع ينفع يكون مرجع لازم يقول للطالب ان ده ينفع يكون مرجع ازاي ليه قليات معين مفيش مرجع مكتوب في هذه القضية النهاردة بالحصر ينفعوا عليه مرجع فيش كتاب عشان صح التعبير شوي مفيش كتاب مكتوب لمطوية ولا كتاب مصنف في هذه الجزئية ينفع سميم مرجع للقضية بالآليات المكتوبة لما تخش في ضربة الرسائل العلمية هتعرف ازاي نقول له لا يا ابني ده مش مرجع جبته ليه ده عندنا اصول كده واحد زعب صوت نين ما داشت طابرانها خالص يعني فما ينفعش النهاردة واحد جيب لي قضية شائكة بهذه الصورة بهذه الكيفية بيستدل فيها بامور وبمراجع عنده هو هو بيسميها مراجع وتستغرف الكتاب من وراء كلها أبحاثه وكلام من نشر في مجلات وفي فتاوى موجودة في بعض البلدان وهي مراجع فين صلب القضية يا عبد الله هذيك؟ انت مش وقتك دلوقتي مش بتاعتك دلوقتي استنى بقى الغتل لما تبقى عندك حصيلة تعرف تقول كلام ده صح ولا كلام ده فما تهتمش باللي ضيع وقتك بس طيب وقفنا مع عيسى ابن أبان نعم سيدي. حنسيب فترة ما بين المحاضرات وبين الإجازة مش كده نفسي على الإجازة يعني امتحان يعني آه حنسيب فترة معينة نحن سيبينك 6 أيام تذاكر اللي خدت في يوم مش كده طيب وبرضه حنسيب لك يعني قيمة كده 7 أيام ثانيين عشان تذاكر بكل بها إن شاء الله الكلام ده مع الإدوارة مش معينة <تصفيق> إن شاء الله الإدوارة إن شاء الله هي للحد الامتحان فإن شاء حيكون في وقت بين الانتهاء يعني وقت كافي ان شاء الله بيزتعان نعم سيدي؟ اه في امتحان ان شاء الله لازم يكون في امتحان يا مهلا نعم نظر والعمل ازاي لا انا حاوب مكانك وانت هتوى المكان هنقدم كرسي كده مع يعني اعتزار الكل هاوت فيه انا وانت هتوى ضرائي واللي هيمتحن هيجي قدامي هتوى مكان انا موتش حفظ الكتاب لا لا, لا موتش حفظ الكتاب اه هتشوفوا خاتك بمتحنوا ازاي ان شاء الله بيتسعد هل حتى في المواد الشرية عندنا في الازهر ان ال اصل التسيحي الاختبارات بتبقى المادة الشفاهية عليها ثلاثة اربعة درجة لو الدرجة من 100 عايز 75% على الشفاء و 25% تحرير احنا نلغي التحرير خالص مش عزين بحوصة درجة كلها على الشفاء نقحت في الشفوي خير وبرك من في الشفوي اقول لك عيد ذاكر رتعتين افتحوا مرتين ده بشرط الحاضرين معانا بس نعم يا سيدى زي ما انت عايز في الامتحان لا انت لما تيجي ان شاء الله ربنا يكرمك وتدرس الكتاب حق جزاؤه طيب خلاص لا لا لا, لا. سبب تتعك انت دام ولد حنشوف ان شاء الله ربنا يصل وقفنا مع عيسى ابن ابان حيث قال المصنف عن قوله إن إن دخله التخصيص بدليل إن جاز التخصيصه بخبر الواحد وإلا لم يدخله التخصيص لم يجز هذا قول الأحناف وعيسى بن أبان من علماء الأحناف على أن إن دل دليل آخر غير الذي فيه العموم وغير الذي دخلت بوصفته الخصوص بدليل ثالث وأياد لعملية التخصيص خصصنا خبر الواحد وكأنه أراد أن يقول عيسى ابن أبان أو الأحناف عموما أنه المخصص إن كان بخبر الواحد ومعه دليل يقويه ارتفعت هذه الدلالة إلى الدلالة القطعية وجاز التخصيص بها والدليل على جواز ذلك أنهما دليلان أحدهما خاص والآخر عام الذي يقضى فيه بالتخصيص هو دليل خاص والذي ستتم فيها عملية التخصيص دليل عام فهذه دليلين اثنين فقدية بالخاص منهما على العام كما لو كان من الكتاب أي لو أن دليل من الكتاب قطعي الثبوت ودليل من السنة آحاد الثبوت هل يخصص به دليل قطعي؟ هنجمع قطعي وظني يخصص قطعي ولا يخصص قطعي؟ يخصص قطعي قوية الدلالة للحديث الذي وصل إلينا عن طريق الأحاد بنص آخر هو كما قال كما لو كان من الكتاب يعني قطعي قوة الدلالة الظنية اللي عندنا دلالة الزنية قوتها ضفنة للدلالة الظنية دلالة قطعية بيدلالة قطعية زائد نص ثاني في دلالة ظنية هل الاثنين دول ينفع نخصص بيهم دلالة قطعية ولا ما ينفعش قالوا يصلحوا فيها التخصيص إن ورد دليلا لسيما وإن كان دليلا من الكتاب أي دليلا قطعية والدليل على من فرق الأحناف أو عيسى بن أبيان الحسن ما ذكر بين أن يكون قد خص بغيره أو لم يخص هو أنه إنما خص إذا دخله التخصيص لأنه يتناول الحكم بلفظ غير محتمل والعموم يتناوله برفض محتمل لو جبنا دليل قطعي وقلنا هذا دليل وصل لنا عن طريق أحد سنة أحد وجبنا دليل آخر سيدخل في عملية التخصيص أيضا دليل قطعي فالقطعي زائد الظن دخل في أمر مخصوص والأمر المخصوص دلالته قطعية ما فيش غير احتمال واحد بس إن هو لابد يخصص به عام لما أجي أدخل بدلالتين قويتين عندي على دلالة قوية أخرى ولكن يحتمل فيها ويحتمل جوز العلماء دخول الدلالة القوية في الدلالة الضعيفة فقالوا فيها بالتخصيص بالجمع بينه الدلالتين وهذا المعنى أي المحتمل في العام محتمل ومحتمل موجود وإلا لم يدخله التخصيص لأن العام دلالته ظنية تحتمل وتحتمل أما دلالته الخاص دلالة قطعية فالدلالة القطعية أثبت من الدلالة الظنية بلا خلاف ويجوز تخصيص السنة بالسنة وذلك مثل قوله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم هلأ أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به يخص به قوله صلى الله عليه وسلم لا تنتفعوا من الميتة بشيء لا تنتفعوا من الميتة بشيء هذا حديث عام خلاص خصص بحديث مسلم هو هنا ولا برغة صد هنا فيه, آه طيب طيب فيه خصص, خصص. خصص هلأ أخذتم فبين أن الدلالة التي كانت فيها دلالة الخاص أقوى دلالة من الدلالة التي كانت فيها الدلالة عامة فالدلالة العامة دلالة ظنية لأن احتملت عدم الانتفاع بشيء من الميت تماما واحتملت أن هناك أشياء قد يدخل فيها الانتفاع فلما دخل الحديث الآخر الذي في مسلم وخص الجلد بالدبغي اختلفت القضية اختلفت القضية ومن الناس من قال لا يجوز من جهة أن السنة جعلت بيانا فلا يجوز أن يفتقر البيان إلى بيان أنا عند السنة لها صلة بالكتاب انقسمت عند علماء الأصول إلى ثلاثة قالوا إما أن تأتي السنة وتبين ما في مجمل الكتاب وإما أن تأتي السنة وتؤكد ما كان في الكتاب وإما أن تأتي السنة وتوجد ما لم يوجده الكتاب. يبقى سنة مبينة، سنة مؤكدة، سنة موجودة. كلام المصنفين عن النوع الأول وهي السنة المبينة. لأن السنة المؤكدة تساوي فيها المؤكد والمؤكد. يعني لما أنا أكد فلان يبقى نتساوي بين المؤكد والمؤكد له. خلاص فترتساوي السنة مع الكتاب في قضية السنة المؤكدة. السنة الموجودة يتساوى فيها السنة مع الكتاب من باب دليل أوجد حكم ودليل أوجد حكم خلاص لاني ما في عند حكم بالكتاب فأنا قبلت السنة أو لو, لو لم أقبل السنة فسأقبل الحكم المبني عليها هنا فتساوى السنة مع الكتاب من باب إيجاد الحكم دليل ودليل إذا كلام فين في السنة المبينة فكيف أن السنة مبينة لمجمل تأتي سنة أخرى الأصل فيها أنها مع الكتاب مبينة فيفتقر البيان إلى بيان لأن التخصيص بيان للعام التخصيص بيان للعام فإن كان المخصص أصل هو ببين مبين لعام فهل المبين يفتقر إلى مبين إذا افتقر البيان إلى بيان فلا تصح بيان السنة للقرآن إن كان أصلا السنة تستقر إلى بيان فكيف هي تكون في حد ذاتها بيانا لما أجمل في الكتاب إذا استقرت إلى بيان إذا احتاجت السنة إلى بيان فكيف تكون السنة بيان لما كان في مجمل القرآن الكريم هذا رد القائلين على أن السنة مبينة لكتاب الله عز وجل فلا يجوز تخصيص السنة بالسنة طيب وقال بعض أهل الظاهر يتعارض الخاص والعام وهو قول الباقلاني اللاني القادي بكر الأشعار هو والدليل على ما قلناه يجيء إن شاء الله تعالى سيتكلم عليه عند باب التعارض والترجيح بين اللفظين بين التعارض بين اللفظين سيعقد هو مبحثا خاصا بهذا سيأتي عليه الكلام بعد ذلك وأما المفهوم فضربان فحوى الخطاب ودليل الخطاب فحوى الخطاب عند الأصليين يسمى مفهوم الموافقة ودير الخطاب عند الأصليين يسمى مفهوم المخالفة مفهوم المخالفة فأما فحوى الخطاب فهو التنبيه التنبيه ويجوز التخصيص به كقوله تعالى فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما لأن في الموافقة هنا لم يصح في المفهوم أن انفصل بالدلالة عن الدليل لكن كانت الدلالة كما قلنا دلالة تابعة وليس الدلالة منفصلة فإن هذا في قول الشفيع رحمه الله تعالى يدل على الحكم بمعناه إلا أنه معنى جلي وعلى قول غيره يدل على الحكم بلفظه فهو كالنص إن دل على الحكم بنفسه فهو نص وان دل على الحكم لغيره برضو أصبح نصا في غيره فهو في الحالتين نص وأما دليل الخطاب الذي هو نقيض النطق هذا دليل بسميه دليل منفصل مفهوم منفصل عما كان فيه النطق فالنطق إن كان في رابط بينه وبين المفهوم ان وافق المفهوم ما أخذ منه نطقا يسمي دليل تابع التقوية به دليل لتقوية الحكم المنبني عليه أنا بحتاج لدليل عشان أول حكم بس لكن في دليل المخلفة أو مفهوم المخلفة أو دليل الخطاب أصبح دليلا بمفرده يعني دليل بمفرده لما هو الحرمة التصفيق للرجال من مفهوم إنما التصفيق للنساء أصبح هنا الحكم مبني على مفهوم كان دليل بمفرده من دليل تابع لكن تحريم الضرب تابع لان الله من باب الاولى كما قلنا قياس الاولى حرم القول باف فان كان التحريم ورد بالاف فان باب الاولى يأتي للاعلى كد الحكم ورد في الادنى فالاولى به الاعلى من باب قياس الاولى خلاص فده بسميه مفهوم تابع وده بسميه مفهوم منفصل متجرد خلاص ده بيعتبر كدليل بمفرده والثاني بيعتبر كدليل تابع للاصل الذي فهم منه أو النطق أو المنطوق الذي جاء هذا الفهم منه وأما دليل الخطاب الذي هو نقيد النطق فيجوز تخصيص العموم به لأنه اعتبر دليلا بمفرده اعتبر دليل بمفرده أما الدليل التابع لا يجوز التخصيص به لأنه تابع لدليل آخر دلالته فيها شك في علم الجدل الفقهي يكتب الإمام الشرازي كتاب اسمه الجدل كتاب الجدل يقوم عند الأصوليين على متى يعتبر الدليل دليلا في علم المناظره لما تيجي فيها تقعد وتناظر واحد هتستدل بايه يقولك بكتاب الله وايه بسنة رسول الله طب وايه تقوله بالإجماع تعالى بقى نتكلم في الاربعه دول أو القياس تعال نتكلم في الأربعة دول كيف يكون عندك القرآن دليل هل عم القرآن عندك دليل هل مطلق القرآن عندك دليل هل آه... ظاهر القرآن عندك دليل هل مجمل القرآن عندك دليل ولا بتعتبر بقواعد الأصليين هتقول لا المؤول عندك دليل عن الظاهر المبين عندك دليل عن المجمل المقيد عندك دليل عن المطلق ده متى يعتبر الدليل دليلا ازاي يعتبر دليل خلاص فكون ان مفهوم الموافقة ليس بدليل منفصل لم يدخل فيه التخصيص لم يشترط في التخصيص التمييز في هذا الحكم الذي نزل على أفراد معينين لابد أن يكون في دليل انت ما ليه ما بدليل متى يعتبر الدليل دليل قالوا ان وافق نصا منطوقا فهو تابع له ان خالفه انفرض بدلالته في المخالفة فمن فرض بدلالته اصبح كونه دليل مستقل صحت به عمليه التخصيص أما طالما انه تابع ها ازاي هعتبر الدليل يخصص وهو اصلا لم يعتبر دليل إزاي عم ما هو قلنا دليل حرمة الضرب القول بالتعادم، القول بالتأفيف آه هنا أصبح تابع وليس منفصل طول عمرك حتيث أذكر قضية أن الله حرم ضرب الأبوين بأنهما تابعة لقضية حرمة القول بالأفر هتفصل دي عندي مش هتفصلها لكن في التصفيق هتقولي لي حرمة التصفيق على الرجال من مفهوم نص النبي صلى الله عليه وسلم إنما التصفيق للنساء يبن فرض المفهوم على المنطوق، أما إذا تبع المفهوم المنطوق فهو الموافقة، لا تصح به عملية التخصيص لعدم كون مفهوم الموافقة دليلا منفصلا. مفهوم شيخ؟ طيب. وقال أبو العباس بن سعيد وهو أحد قضاة الشافعية الكبار لا يجوز التخصيص به، وهو قول أهل العراق لأن عندهم أنه ليس بدليل. والكلام معهم يجيء إن شاء الله تعالى وعندنا هو دليل كالنطق في أحد الوجهين وكالقياس في الوجه الآخر ويهما كان جاز التخصيص به أبو العباس بن سريج وقضاة الشافعية في العراق قالوا هو ما زال دليلا تابعا لانه ما أخرج إلا من نص فلو لم يوجد نص حصر إباحة التصفيق للنساء ما وجد الحكم الذي جاء فيه مفهوم حرم التصفيق للرجال لو انعدم النص لو قلت الحديث ضعيف لا تصح او لا تقوى دلالته هتقول لي ما زال التصفيق على الرجال حرام عندهم قالوا هذا الامر رجع الامام مرة اخرى قال لكن مع هذا الكلام هو صحيح عندنا من وجهين الوجه الاول انه دليل كالنطق تماما لانه انفصل عن نطقه انفصل عن نطقه ما فهم من سياق النص حُرمة التصفيق للنساء، خلاص. ليه؟ أنت فهمت النين؟ من حرف الحصر إنما طالما أن الحصرة حصر الفعل في طائفة معينة في جنس معينة، فما عاد هذا الجنس لا يدخل في هذا الحصر. دنا فهمته؟ فأصبح المفهوم له قاعدة. إيه القاعدة؟ مخالفة الحصر الوارد في النص. طب الحصر جنب في أدات الحصر إنما إنما التصفيق للنساء. التصفيق حصرة لهذا الجنس فقط فالقعدة اللغوية أن المحصور بآدات الحصر يخرج عما عداه عن حكم المحصور إذا أنا حصرت جنس معين بآدات حصر معينة طائفة من الناس معينين إبا ما عدا حخرجه حخرج برة هذا الحصر خلاص ده من استعمالات العرب العرب استعملت كده إذا حصلت عشرة من عشرين إبا أخرجت العشرة التنين عن العشرة المحصورين في الحكم الوارد على هذه العشرة خلاص لو جاء استاذ وأنا حضره بخمس طلاب وأنا عندي مئة طالب الضرب على الخمسة أداة الحصر أو أسلوب الحصر اللي كان في الخمسة أخرج الخمستاشر أو الخمسة وتسعين أو أي كان عدد الباقي من الحكم الذي نزل في حالة التخصيص ده أسلوب الأسلوب العرب مفهوم معروف فكون أن المفهوم المخالف للنص الموجود دليلا منفصلا آلن إذا وجه من وجوه العربية وأهل العرب وأهل اللغة قادوا بذلك فهذا يعتبر دليلا بمفرده أو لو قسنا على أن الحصرة في هذه القضية ينبني على خلافه الأمر بالشيء نهي عن ضده أو النهي عن شيء أمر بضده إن احتمله أمرا واحدا أو إن احتمل نهيا واحدا تتحقق في هذه القضية ولا تتحقق قالوا تتحقق فقالوا إما من القياس فهو دليل أو من وجهة استعمال العربي هو دليل آخر فطاما كونا إنه دليل وجعلنا دليل صح ما يكون على الدليل والذي منه التخصيص لأنه يكون على الدليل البيان يبين الدليل المجمل يقيد الدليل المطلق يوضح يؤول الدليل الظاهر إذا يخصص الدليل العام فما يأتي على الدليل يصح عليه طالما اعتبرناه من الأصل أنه دليل فصل في تعارض اللفظين دي بقى الحتة اللي هو حيرد فيها على ابو بكر الاشعري وهو الامام العالم ابو بكر الباقلان في تعارض اللفظين اذا تقابل اللفظ تعارض في ظاهرهما كان تضادا قضت بشيء وفي الظاهر كان هذا الحكم له مضاد له ما الحل اذا تعارض اللفظان فلا يخلو اما ان يكون خاصين او عامين أو أحدهما خاصا والآخر عاما أو كل واحد منهما عام من وجه خاص من وجه آخر عند اللفظين إما أن يكون لفظ عام إما أن يكون خاص إما أن يكون خاص من وجه عام من وجه أو العكس هذه توارد استعمالات اللفظ في العموم والخصوص عند العرب طيب في حالة التعارض ده إذا تعارض عام مع عام تعارض خاص مع خاص تعارض عام من جهة وخاص من جهة ما الحل إزاي هحمل, هحمل خاص على عام إزاي خصص مسألة من المسائل الشهيرة جدا يعني مرت بنا من الأيام اختلفت المرة دي عن سابقتها يعني لكن بترد كثيرا عند أهل العلم في كتب الأصول مش كتب الفقه إذا ورد الأمر بسلام يوم فيه سنة مؤكدة كصيام يوم عرفة يوم عشراء ده الذي أبغيه في الكلام وتحقق هذا الأمر في يوم ورد فيه النهي كيوم جمعه كيوم سبت كيوم أحد بمفرده كيف تحصل الأمر والنهي في يوم واحد ده مسألة من باب تعارض العمومين تجدها في كتب الأصول باب تعارض العمومين ذكر صاحب كتاب المعتمد في أصول الفقه والحسين البصري مسألة بنفس الصورة إذا تعارض عموم الأمر بصيام يوم عرفة مع إيراد يوم عرفة يوم جمعة فكيف نحقق عموم الأمر مع عموم النهي إزاي تعمل الاثنين هذه المسألة مبحوثة في هذا الباب أنا مش أقول لك الحكم فيها إيه لكن أنا بصور لك الصورة بالمثال بس هل نسمع مشاكل كثيرة جدا في هذه القليلة نصوم ولا ما نصومش اسأل صاحب معتمد صلى ربنا يكلمك تقرأ معتمد هتعرف صاحب الحكم هاقول لك ايه هاقول لك لما هفصل لك المسألة هتعرف حكم فيها شكله ازاي تعارض اللفظين هذه صورة من صور تعارض الألفاظ إن كانت الألفاظ الواردة في النصوص على مستغرقيها أو ما عليهم كلها عوان عامة أو كلها خاصة أو عامة من وجه خاصه من وجه آخر الحل تعال بشوفوا الإمام حيفصل في كل جزئة زائر فإن كان خاصين مثل أن يقول لا تقتلوا المرتد هذا نهي وأمر آخر واقتلوا المرتد وصلوا ما لها سبب عند طلوع الشمس ولا تصلوا ما لا سبب لها عند طلوع الشمس إيه الحل هنا يحقق الأمر ولا يحقق النهي فهذا لا يجوز أن يرد إلا في وقتين ويكون أحدهما ناسخ للآخر هتبحث عن أمر آخر غير التخصيص تشوف من تقدم الأمر تقدم ولا النهي تقدم والمتقدم والمتاخر بينهما ناسخ ومنسوخ ويكون أحدهما ناسخ للآخر فإن عرف التاريخ نوسخ الأول بالثاني وإلا لم يعرف واجب التوقف فيها في المسألة. ما تفتيش، ما تعرفش التاريخ هتروح لقادة تانية. هتروح لقادة يبقى أول ما تشوفت عارض بين الاثنين هذي تروح واقف. هل في تاريخ بين الاثنين؟ هذه المسائل موجودة كتيرة جدا في الكتب. زي مسألة شهيرة في الوضوء الأوضو مس الذكر. عندنا حديث بصرة بالتسفوان ما مس الذكر وفلا وحديث نعم لا ده حديث بصرة حديث الثاني حديث ستطلق ابن علي إن هو إلا بضعة من كده حديث ستطلق ابن علي وحديث بصرة من مس ذكره فليتوضع طب إزاي والحديثين صحيحان ننسوا حاح يبقى لابد إن أنا أفك التعارض ده تعارض فيه لفظ العموم من مس ذكره ومن من الأسمان المهمات مش كده برضو ولا وحديث إن هو إلا بضعة منك تفك التعرض أزاي تحكم بإيه هل في وضوء مس الذكر ولا مفيش وضوء مس الذكر نعم نعم سيدي أول حاجة تبحث عليها التاريخ أيهما قي قبل الآخر فالمتأخر ينسخ المتقدم تاريخا طب ما عرفتش مين المتقدمين المتأخر ها هتقف والدورة نعم سيدي هو لك وسائل شكلها ازاي النسخ من طرق الجمع النسخ ايضا من طرق الجمع انك تجمع بالاثنين لان اعمال الدلالين اولى من اهمال احدهما آخر حاجة هتوصلاها إنها هتُنكر واحد ضد بأصول، خلاص؟ هنا الإمام أن لك إذا لم تعلم في النصوص أيهما متقدم عن الآخر واجب فيه التوقف، توقف، لا تقضي بدلالة الأول ولا تقضي بدلالة الثانية. يعني لا تقول بالحكم الذي خرج من الدلالة الأولى ولا تقول بالحكم الذي خرج من الدلالة الثانية. طيب، وإن كان عامين مثل أن يقول من بدل دينه فاقتلوه. ومن بدل دينه فلا تقتلوه وصلوا عند طلوع الشمس ولا تصلوا عند طلوع الشمس فهذا إم امكن استعمالهما في حالين استعملا كما قال صلى الله عليه وسلم خير الشهود من شهد قبل ان يستشهد وقال وشر الشهود من شهد قبل ان يستشهد فقال اصحابنا الاول محمول عليه اذا شهد وصاحب الحق لا يعلم أنه له شاهد ده بسميه الجمع بسميه الجمع خلاص كيف ورد خير الشهود وشر الشهود فلا بد من جمع الاثنين فالجمع مراده عند الأصوليين تاويل النصين تاويلا موافقا لبعضهما البعض لا تعارض بينهما طب أولنا ده ازاي فقالوا يحمل الأول على أن صاحب الحق الذي سيشهد له لا يعلم أن له شاهد في الحق فيعلم فيه الخيرية نقول بالحديث الأول الخيرية تنطبق على من شهده دون علم لصاحب الحق بأنه شاهد الله فإن الأولى أن, يشهد الأولى أن يشهد وإن لم يستشهد يطلب منه الشهادة ليصل المشهود له إلى حقه والثاني محمول عليه إذا علم من له الحق أن له شاهدا فطلب منه الشهادة يبقى دخلنا في الشر إذا راح صاحب الحق يعرف أن أحمد رأى ويصح انه يكون شاهد على هذه القضية فطلب منه الشهادة هذه الجزئية وصاحب الحق لا يعلم أصلا أن فلان هذا موجود ويمكن أن يكون له حق إذا جاء فلان بدون أن يستشهد يطلب منه الشهادة كان داخلا تحت الخيرية إذا جاء بعد علمه بالشيء دخل تحت الشرية عندما يطلب للشهادة وهيعلم أن في القضية شهادة لأن الأصلة أن الشاهد يشهد دون أن يطلب منه الشهادة شاهد يروح يشهد على القضية بدون ما يستنى يقول له تعالى صاحب الحق يشهد لي على كذا هل هذه القضية مني ولا ليست مني لي ولا ليست لي وهكذا وإن لم يمكن استعمالهما وجب التوقف القسم الذي قبله إذا ما أدرتش أول تأويل موافق للاثنين وفيش تعارض بينه في الظاهر أقف كما وقفت في عدم العلم بالتاريخ بين المتقدم والمتاخر وإن كان أحدهما عاما والآخر خاصا مثل قوله تعالى حرمت عليكم الميتة مع قوله صلى الله عليه وسلم أيما إهاب زبغ فقد طهر هذا عام من جهة خاص من جهة أخرى العام كل الميتة حرمت عليكم الميتة دي مش من الأسماء المعرفة بالألف واللام تشمل كل من هو فيه صفة الميت طب الجلد ميتة ولا مش ميتة فيه مخصوص فيه خاص فيه ضيل الخاص به فالجمع بينهم هذا عام من جهة وخاص من جهة أخرى وأيضا وقوله صلى الله عليه وسلم فيما سقط السماء العشر في خرائي الأرض في زكاة الأرض الذي يسقى عن طريق السماء يخرج منه العشر يخرج منه العشر مع قوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقه يعني العشر فيما هو أكبر ولا أقل من خمسة أوسق أكبر يا اخوانا أكبر يعني كأن النصاب فيما هو هه أكبر من خمسة أو سق طيب بعدين نبص بقى هل يسقى عن طريق السماء ولا يسقى عن طريق الجهد بتجيب ما وبتجيب واحد ويشيل قردل ويشتغل ها في ده العشر وفي الثاني نصف العشر فالواجب في مثل هذا وأمثاله أن يقطع بالخاص على العام الذي خص في الجلد من دون الميتة نحمل الخاص على العام كنا خصص الجلد بالدباغة ويخرج من عموم تحريمي الميتة. ومن أصحابنا من قال إن كان الخاص متأخر والعام متقدم نسخ الخاص من نسخة الخاص من العموم بقدره بناء على أن تأخير البيان عن وقت الخطاب لا يجوز وهو قول المعتزلة وقال بعض أهل الظاهر يتعارض الخاص والعام وهو قول أبي بكر الأشعري وقال بعض أصحابه أو قال أصحاب أبي حنيفة إن كان الخاص مختلفا مختلفا فيه والعام مجمع عليه لم يقض به على العام وإن كان متفقا عليه قضية به بمعنى أن لو عندك الخاص متفق على دلالته أنها خاصة بسميها دلالة قطعية متفق عليها وإن كانت مختلفا في دلالتها بسميها دلالة ظنية كذلك العام إذا اتفق على أن هذا اللفظ عام هذه دلالة العام هنا دلالة قطعية في عمومه قطعية في عمومه وكأني بتكلم على ثبوت النص وصول النص خلاص أما إن كان هذا اللفظ مختلف في عمومه في ثبوته كانت الدلالة ظنيه غالبا الدلالة في العام بيقضى عليها من حيث الثبوت اللفظ ان كان عام فبيلفت الأنظار بالنسبة للفقيه فيقضي بالدلالة القطعية على سبيل أن العام هذا فيه أحد الألفاظ التي تثبت أن هذا اللفظ عام الفاظ الأربعة اللي هي بنسميها العموم خلاص متى يحق للمخصص ان يخصص هذا العام ان اتفق على دلالته كدلاله قطعيه اتفقت على عليها فلا بد ان تخصص هذا العام الموجود لكن لو الدلاله متارجحه في احتمال واحتمال ها يبقى لا تخصص والدليل على ما ذكرناه هو ان الخاص اقوى أي في الدلالة من العام لأن الخاص يتناول الحكم بلفظ لاحتمال فيه هي في الدلالة القطعية والعام يتناوله بلفظ محتمل أي محتمل للتخصيص ممكن يصلح فيه التخصيص ولا يصلح فيه التخصيص فوجب أن يقضى بالخاص على العام أي يحكم بأن هذا اللفظ يخصص هذا العام الموجود في اللفظ الذي أردنا تخصيصه وأما إذا كان كل واحد منهما عاما من وجه خاصا من وجه فيمكن أن يخص بكل واحد منهم عموم الآخر أي الوجه الذي خاص فيه يخصص الوجه الذي عام من جهة أخرى والعام من جهة أخرى يخصص بوجه العموء الخصوص من جهة أخرى بالنسبة لهذا العام يعني عندك دليلين دليل عام من جهة وخاص من جهة ودليل آخر عام من جهة وخاص من جهة الدليل الأول جهد خصوصه تخصص عموم الدليل الثاني والدليل الثاني جهة خصوصه تخصص العموم الموجود في الدليل الأول فهذا خاص من وجه عام من وجه والثاني خاص من وجه عام من وجه خصوص الأول يخصص عموم الثاني وخصوص الثاني يخصص عموم الأول مثل ما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة عند طلوع الشمس مع قوله من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها عام من جهه خاص من جهه وهذا عام من جهه خاص من جهه طيب الاول النبي صلى النهى عن الصلاه عند طلوع الشمس خاص فين خ... انا مش عايز الحكم الشرعي انا عايز اللفظ <تصفيق> النهي فين <تصفيق> ها؟ عند طلوع الشمس هذا خاص في النهي عند طلوع الشمس حكمه ايه ده ما يجدا عبي متريش الحكم دلوقتي ما تربطليش القاعدة بال بالحكم الشرعي خلاص طب عمومه فين ها الصلاة عموم الصلاة فاحتملت السنة واحتملت الواجب احتملت الفردة ثمت السنة الثاني من نام عن صلاة او نسيها فليصليها حين ذكرها خاص من جهة عام من جهة خاص منين ها من جهة الصلاة طيب وعام من جهة الوقت فعموم الأول يخص بخصوص الثاني والعكس خصوص الأول يخصص, يخصص عموم الثاني خلاص ده عام من جهة خاص من جهة والثاني خاص من جهة عام من جهة أخرى فإنه يحتمل أن يكون المراد بالنهي عن الصلاة عند طلوع الشمس ما لا سبب لها من الصلوات ما لا سبب لها من الصلوات كناعة عن صلاتي النوافل بدليل قوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. ويحتمل أن يكون المراد بقوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها في غير حال طلوع الشمس. بدليل ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة عند طلوع الشمس، فالواجب في مثل هذا أن لا يقدم أحدهما عن الآخر. إلا بدليل شرعي من غيرهما يدل على المخصوص منهما أو ترجيح يثبت لأحدهما عن الآخر كما روي عن عثمان وعلي رضي الله عنهما في الجمع بين الأختين بملك اليمين أحلتهما آية وحرمتهما آية والتحريم أولى وهل يجوز أن يخلو مثل هذا من الترجيح من الناس من قال لا يجوز ومنهم من قال يجوز وإذا خلا تعارضا وسقط ورجع المجتهد إلى براءة الذمة يعني يرجع المجتهد الى براءة الزمة يعني معناها يتوقف ولا يقول بحكم يقول بحكم يبقى من الذي يفك التوقف المجتهد هو الذي يقضي عند عدم العلم بالتاريخ اللي هيقف انا وانت العوام المجتهد في المسألة هو اللي يقدر يقول لي لكذا او كذا رجعنا الى قضية البراءة الاصلية خلاص عشان اقولنا ما يزعلش قضية الصيام يوم السبت يوم عرفة الجمع بينهما أولى من باب التأويل للنصين تاويلا موافقا بمعنى قد يحصل الأمر في العام مرة أو أكثر والنهي للصيام يوم الجمعة يحصل في كل أسبوع مرة مؤكدا يعني قد يأتي كل عام أو كل إحدى عشر عاما على حسب الفلكيين يوم عرفه يوم الجمعة خلاص وقد تحصل النهي عن صيام يوم الجمعة في كل أسبوع مرة فاعمال الدليلين اولى من إهمال أحدهما نقول لك صم يوم عرفة ولو كان يوم جمعة لإدراك أفضلية الأمر هنا بالسنة وأدرك النهي عن صيام يوم الجمعة في كل أسبوع مرة على مدار العام فصيام يوم الجمعة جائز عند الأئمة سلفا، أما عند فيها في خلاف. مش على يعني طيب. فصل وأما أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجوز التخصيص بها، فذلك مثل أن يحرم أشياء بلفظ عام، ثم يفعل بعضها فيخص بذلك العام. إن حرم النبي صلى الله عليه وسلم لفظا منطوقا، وكان اللفظ عام أشياء وفعل. فعلة معينة استثنى مما قاله نطقا صحة عند الأسوليين أن ما فعله يخصص هذا العام الذي ورد بالنطق وكأن المخصوص من الأفعال المخصوص من الأفعال دلالته طبعا قطعية طالما قلنا مخصوصي بها دلالته قطعية تقدم على المظنون من الأقوال في حالة كونها عامة خلاص؟ ومن الناس من قال لا يجوز التخصيص بها أي بالأفعال وهو قول بعض أصحابنا أي من الشافعية لأنه يجوز أن يكون مخصوصا به والأول أصح والأول أصح لأنه إنجاز أن يكون مخصوصا إلا أن الأصل مشاركة الأمة في الأحكام مشاركة الأمة في الأحكام من النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا قال الله تعالى قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة فصط وأما الإقرار فيجوز التخصيص به كما روي أنه صلى الله عليه وسلم رأى قيثا يصلي ركعتي الفجر بعد الصبح فأقره عليها فيخص به نهيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد الصبح لأنه لا يجوز أن يرى منكرا فيقر عليه فلما أقره دل على جوازه هذا باب من باب ما ناقش الأصليون ما أقر النبي صلى الله عليه أفراده أو أصحابه يدخل في باب الجواز ولا يدخل في باب المنع الجواز الإقرار ده؟ طب الجواز يدخل في باب الوجوب أم الندب أم الإباحة ها؟ يدخل فين يدخل فيما دل الدليل عليه ثلاثة ثلاثة دارة جواز إذا أطلقت الجواز المراد به ضد المنع إذا أطلقت الجواز ضد المنع يبقى ما تقول ليش يدخل في المكروه والحرام إيه طب اللي هو الدائرة المجازة إذن المجازة تدور بين الوجوب والسنة والمئباح حخصص واحدة من التلاتة بإيه بدليل بما دل عليه الدليل قلنا أن الإقرار يكون على ما دل عليه الدليل قيس هذا قيل أن قيس بن عمرو رضي الله عنه على اختلاف في تعيين الراوي بين علماء الحديث فصل وأما الإجماع نفضلنا الإجماع والقياس وأما الإجماع فيجوز التخصيص به لأنه أقوى من الظواهر فإذا جاز التخصيص بالظواهر فبالإجماع أولى إن كان ظاهر النص يجوز التخصيص به على ما تقدم فالإجماع دلالته قطعية والظاهر ظهور احتمال بين احتمالين يعني عندي احتمال دلال أقوى من دلال أخرى فهذه ظاهرة على الأخرى فظهور الأولى على الثانية قضت بجواز النسخ عند القول بها عندما تقول لي ده ظاهر النص كده خلاص ان كان خروج دلالة من دلالتين قوتها انت كمجتهد بمفردك فان باب اولى ما قوية بالاجماع اولى دلالة من قضية او من دلالة الظاهر بمفرده ده في اي انواع من الاجماع انا عندي اجماعين عندي اجماع صريح وعندي اجماع سكوتي الاجماع الصريح قطعي والإجماع السكوتي ظني الإجماع الصريح قطعي والإجماع السكوتي ظني الإجماع الصريح سندا ومتنا سند يكون صحيح لأن الأصل بيستند إلى نص فلان عن فلان عن فلان عن فلان أجمعت الصحابة بكذا أو قال فلان من الصحابة ولم نجد له مخالف أو مات النبي صلى الله عليه وسلم والأمر عندنا مستقر على كذا كل ذي ينقل بها إجماع الصحابة إذا السند بطاع الإجماع صحيح والمتن الذي ورد به دلالته صحيحة قطعية إذا بسميه إجماع قطعي السكوتي قد يكون في السند وقد يكون في المتن طيب هم فوش متن لأننا بقول أجمع العلماء سكوتيا فسكوت هذا في حد ذاته ظنا قال العلماء لعل الأئمة سكتت من خشية بطش السلطان لعل الأئمة سكتت لعدم ظهور الدليل، لعل أينما سكتت بتوقفين لعل الأينما سكتت لعدم وضوح الدلالة، هذا يواديلالة، يبقى سقوط في أكثر من احتمال، نهيك إن ورد الإجماع صريحا ولكن ضعيف السند، من بنقول عند الملكية، نع حمست الملكية عشان نقول بتوعنا، الملكية يقولون على إجماعات ابن عبد البر فيها نظر، مع إجماعات صحيحة المد، لكن في سندها كلام. فعند المالكيه لا يصحون اجماع ابن عبد البر اجماع ابن عبد البر منقوله من الاستسكار ومن التمهيد وأجمع, وأجمع وأجمع وأجمع هل يعتد بها عند المالكيه لا لا يعتد بها عند المالكيه ليه لأن عندهم الاجماع الذي نقله ابن عبد البر ظن الدلاله لانه ثبت ثبوتا لا يصح على استقامته خلاص يبقى الاجماع اللي انا بتكلم عليه هنا يجوز التخصيص به الاجماع قطعي الثبوت قطعي الدلاله أي الإجماعات تتحقق فيها قطعية الثبوت قطعية الدلالة قالوا الإجماع الذي يكون في زمن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم صحيح السند ورد علينا أن في وقت الصحابة أجمع على كذا خلاص هذا الإجماع سند صحيح والصحابة كلهم أجمع على هذا هذه المسألة بحرمتها أو بحلها بسنيتها بكراهيتها بجواز... بباحتها نقول هذا إجماع قطعي يجوز التخصيص ثم عند لما نتعرض لذكاة الفطر حنتكل ما فيش إجماع من الصحابة على إخراج ذكاة الفطر قيمة هلباك ما إجماع من الصحابة على إخراج ذكاة الفطر قيمة فرق بين ما يسمع وما يذاكر نعم سيدى آه الإجماع دليل في ذاته لكن لا بد أن يستند يستند مش في دلالته يستند في حجيته حنا نأخذه في الإجماع شوف مسألة حنا نأخذها في الإجماع أصبروا ولد فصل وأما قول الواحد من الصحابة إذا انتشر ولم يعرف له مخالف فهو حجة ليه؟ لإن هنا يساوي قول الصحابة والإجماع أنا عندي قول الصحابة تطلع مولان قول الصحابة دليل في حد ذاته مختلف في حجياته متى يرتفع هذا الدليل؟ إلى مرتبة الأدلة المتفق عليها إذا دخل في دائرة الإجماع طيب ازاي يدخل في دائرة الإجماع إذا ذكر قول لصحابي ولم نجد له مخالف يبه هو هنا حجة لأنه عد من إجماعات الصحابة نعم مسير بالسند يا مولان تمام هو أصغر الصحابة في الفقه على الخلاف اثنين أبو سعيد الخدري أو أنس بن مالك خلاص قضى أبو سعيد الخدري بأخذيات كثيرة جدا في حضرة أبيل بن كعب يعني المسألة انت بتقولها دي مات الصحابة وما فضل منها إلا صغار الصحاب وقال بقوله معينة سيان كان سعيد أبو سعيد الخدري أو أنس بن مالك على الخلاف ما الموجود عند الفقهاء الصورة دي غير موجود يعني الصورة دي غير موجودة لا شيء ما واحنا نتكلم على زمن مضى وانتهى ما عندنا حكم فقهي تبرز فيه هذه القضية حكم صحابية من صغار الصحابة بقوله ولا يعلم أن باقي الصحابة أيدوا أو خالفوه أو سكتوا عنه دي مش موجودة ليه مش موجودة ليه لأن هذه الكوكب وهذه المجموعة هذه الفترة بالذات محصور فيها كل حركاتهم وسكناتهم تماما فمعلوم ان كان الصحابي الفلان تكلم وسكت الباقي سكوت الباقين لا يعد إجماع سكوتي لكن يعد إقرار على القول المنطوق به لان احنا لو 10 قاعدين على طربسه الاجماع وطلع واحد فينا قال سنه والباقي سكت خلاص يبقى اقرار ولا يعد اقرار هذا الإقرار يسمى السكوتي السكوتي يسمى السكوتي إذا سكت الكل عن المسألة إذ لم يبرز في المسألة نطق لكن لما يشاع بين الناس إن فلان قضى بكذا أو قال بكلمة كذا يبقى لابد ان ينظر فيها لو قلنا إن صغار الصحابة صغار الصحابة كل الأحكام التي حكموا بها كان فيها مراسيل بالحصر يعني سعيد أبو سعيد الخدري ويحكم لي بقضية معينة ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دي تختلف عند المحدثين عن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا قال قال, قال يبقى في واحد في النص قال له دي النبي أل كذا هم رسيل الصحابة مقبولة لعدولهم مش كده يبقى إذن ما خبر صغار الصحابة بحكم فقهي إلا لما استقر عليه بين صحابة النبي صلى الله عليه وسلم خلاص فأصبح قول الصحابي أيا كان صغيرا أم كبيرا في السن حجة إذ لم يكن له مخالف القيد إذ لم يكن له مخالف خلط نعم سيدي لا ولا ظنيت الصبوت. ظنيت على سند ما هو ليس نفس أخوك دي, دي غير موجودة الصحابة الذين قد تتحقق فيهم ظنا أو وهما هذه المسألة قلنا مش حيخبروا عن النبي مباشرة إلا بواسطة أصلا مش هيخبر لي حديث مسلم أنت برضو بسقون الامثله يعني حديث الاستئذان أبو موسى الأشعري لما طرق على عمر مرة في التانية في الثالثه فانصرف عمر كان يصلي لما انتهى نادى عمر على ابي موسى الأشعري ما الذي حملك على ذلك؟ قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كيت وكيت وكيت في أداب الاستيذان. ساذ سلاسا ولا فانصرف فقال عمر إن لم تأتيني بمن يسمع أو سمع معك هذا الحديث لو ضربا من قام معه يحدث بأن النبي حدث بذلك الشاهد في النص كان أبو سعيد الخدري وكان أصغر الصحابة وعلى قولة أبو أبي بن كعب يقوم معك أصغرنا أصغر الجالسين وكان أبو سعيد الخدري من أين حدث أبو سعيد الخدري بهذا النص بهذا الحكم يقول النووي ما حدث به إلا بما اشتهر بين صحابة النبي في الحكم يبقى هو ما من نفس الصلاة ده خلاص لكن هو خرج بين الناس وصعد بين الصحابة ومشتهر بينهم ان الاستئذان ثلاثة حدث بهذا الامر والامر فيه اكابر صحابة موجودة بس مخالف ليه يبقى الامر مستقر عليه ولا غير مستقر عليه فقديت انه قد يكون فيه ظن بقديد كلام مستشرقين لا نرده الصورة غير موجودة تقول له كده ليه غير موجودة لان ما حدث صغار الصحابة بأمور إلا وقد تكلم بها كبار الصحابة من قبله لأن بينه وبين النبع والسلام واسطة الواسطة دي كانت مين كان واحد من كبار الصحاب لكن لأن ما رسيل الصحابة كلها مقبولة لعدولهم لم يلتفت عند المحدثين عن الواسطة بينه وبين مقولة النبي صلى الله عليه وسلم خلاص فقول الصحابي حجة إذا لم يجد لها مخالف لا لكونه قول الصحابي ولكن لكونه إجماع الصحابة فهو ارتفع من دائرة أقوال الصحابة إلى دائرة عشان بعض الناس بعض المهوسين يقول لك يا أخي دي قول الصحابي النهاردة في خلاف في حدياته نعم يا عم الشيخ نعم يا شيخ الإسلام هو في خلاف في حديات لكن هنا لم يعد قول الصحاب لم يعد بين العلماء إنه قول الصحابي ولكن قول للصحابة اسمه إجماع يا عم الشيخ دارتفع من قضية قول الصحابة إلى قضية أخرى اسمها إجماع الصحابة خلاص؟ طيب نعم آه هنا ذكروا عنه إجماع لأنه هو من باقي مسائل الإجماع بعدما ذكروا أما الإجماع فيجوز التخصيص به قال فصل وأما قول الواحد من الصحابة إذا انتشر ولم يعرف له مخالف فهو حجة هو حط القيد إذا انتشر يعني تبرئه للذمة عشان ما يجيش أبنائنا ناردة يقول لك احنا ايه ضمننا من القول ده منتشر طب هو قالوا لك الشيخ قال لك إذا انتشر القول لكن ناهيك أن اعتقادا ما من صحابي إلا والأصل في أن عدل عدول الصحابي يقضي بأنه لم يتكلم إلا بما اشتهر عنده من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم من أحكامه من أقضيته خلاص فما قضى به النبي صلى الله عليه وسلم حدث به الصغير والكبير الكبير حدث مباشرة والصغير حدث بواسطة عن الكبير يعني الأمر باين بين الناس معروف بين الصحابة فقوله إذا انفرد به ولم يكن له مخالف أصبح هذا القول ها إجماع ارتقى إلى مرتبة الإجماع طيب يجوز التخصيص به وإن لم ينتشر لا رجع رجع ثاني يجوز التخصيص به وإن لم ينتشر يجوز التخصيص به وإلا لم ينتشر فإن كان له مخالف لم يجز التخصيص به يعني المخالف للنص هو سيبرز عند انتشار النص لما قل الحكم الفلاني قال به فلان من الصحابة بالجواز والناس كلها بالدندن على الجواز أي الجواز, الجواز هل تعتقد لو أن إنسان سمع غير الجواز سيسكت عليه إن كان رحل أبو الدرداء من الحجازي إلى الشام ومن الشام إلى مصر ليسمع حديثا من, أحاديث من الأحاديث التي هي بعيدة تماما عن الأحكام الشرعية من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجن واحد مش الرحلة في طلب الحديث من بلدان من تحت الفوق ومن فوق لتحت حيستنكف لما يسمع نص مخالف اللي هو عليه لأن يقول هذا خطأ فالصفات فالقضية بتختلف لأنه دول دين كلام عندهم كلام عن دين خلاص؟ عشان كده رجع الإمام وقال وان لم ينتشر أي وإن لم ينتشر القول بين الناس هذه المسألة استفت فيها الإمام السفكي في كتابه جمع الجوامع لعدول الصحابه لعدول الصحاب وبيّن فيها أن قضيه السكوت باقي الصحابة على هذا القول المنتشر اقرار وليس سكوت إقرار منهم بأن فعلا هذا الحكم مقضي به من النبي صلى الله عليه وسلم خلاص وليس إجماع سكوتيا كيف يكونوا إجماع سكوتيا وتكلم به واحد سكتوا يا شيخ ما سمع النردع عندنا مية صحاب فلنفترض مية صحاب تلع واحد الحلال وتسعة وتسعين سكتوا الإجماع بيكونوا بالمية ولا بتسع وتسعين بالمية انت ليه خرجت الصحابة لتكلم هم شنو من الصحابة خلا واحد يتكلم يا خ... مشايخ لسه الإجماع يكون بكل الصحابة واحد من الصحابة تكلم والتسعة والتسعين ما تكلموا سكتوا، ليه قلت لي إجماع سكوتي وما للصحابة المئة ده فين ها ده ما يسميش إجماع سكوتي هم أقروه بهذه الأقضية وافقوا على كلامه فسمى إجماعا صريحا ليه صريحا لأن صرح بي واحد ده صحابي ولا صحابة ليه طلعت وره صحابة هل هل يصح ان احنا نقول واجماع الصحابة هنا سكوتيا اقول لا تابل نتكلم ده الفين ده تابعي اجماع الصحابة سكوتيا دي صحيح اللفظ دي في صحابة خركت وابنعها ايه نعم سيدنا. بالضبط اذا كان لتسعة وتسعين مخالفين للقول المية ده واشتهر بان الناس ان التسعة وتسعين مخلفين يبدأ اجماع ايه وسكتوا على كده سكوتي سكوتي، ها؟ صحابة طب ليه قبلته في الأول ما في الثاني؟ هديك واقع تبا مالن؟ إذا دخلت في الأول هيدخله في الثاني، ولذلك في الاثنين ما سماشك مع، لأن شرط في إجماع الصحابة أن يجتمع كل الصحابة الأحياء في الفترة على حكم، صحابي خالف، عشر خلفه، واحد أيد. والباقي خالف لما يعتبرش إجماع خلاص لأن الإجماع اجتماع علماء الأمة في كل عصر على حكم شرعي علماء الأمة كلهم كاملين تعريف الإجماع أدى بعض الفرق الخوارج انكار حصول الإجماع أنت في الإجماع ان كل الموجودين يجمعوا على هذه المسألة هل الإجماع ده ممكن؟ عندنا مسألة فالإجماع حناخدها إمكانية حصول الإجماع وعدم إمكانية حصول الإجماع دي حناخدها بعد كده مما أدى العلماء إلى النزول من لفظة الإجماع إلى لفظة الاتفاق إلى لفظة الجمهور لمصطلحات بينقل بها أحكام فقهية عشان خروجا من الخلاف ماشي؟ طيب مشاير يجوز التخصيص به أي بقول الصحابي الذي لم يكن له مخالف وإلا من ينتشر فإن كان له مخالف لم يجوز التخصيص به وإن لم يكن له مخالف هل يجوز التخصيص به يبنى على القولين في أن حجة أم لا طيب هذا القول إن وجدنا أن له مخالف فخرج من دائرة الإجماع إلى دائرة قول الصحابه فمن قال بأن قول الصحابه حجة جوز التخصيص به ومن قال بأن قول الصحابي ليس بحجة لم يجز التخصيص به لبطلعة الدائرة من دائرة الإجماع إلى دائرة دليل تاني مختلف حجية اسمه قول الصحابي فإذا قلنا ليس بحجة لم يجز التخصيص به وإذا قلنا إنه حجة فهل يجوز التخصيص به فيه وجهان أحدهم يجوز والثاني لا يجوز بين الحنابلة وبين الجمهور لأن قول الصحابي عند الحنابلة مرتفع الدلالة منخفض الدلالة بعد ذلك الحديث الضعيف والقياس وصول إلى محمد في الاستدلال النصوص قول الصحابي عند الاختلاف التخيير من أقوال الصحابة عند الاختلاف خلاص الحديث الضعيف القياس عند الضرورة كده ترتيك في ده. فالذين قالوا بجواز التخصيص كالحنابلة حتى وإن كان لهم مخالف قالوا أولى من الحديث الضعيف والقياس حديث الضعيف تلاته ظنية بالاتفاق القياس امعان العقل في النص فقول الصحابي وعقل الصحابي اولى من أي فهم بعض الصحابي من التابع إلى قيام الساعة قول الحنابلة فعشان كده قال الإمام فيه وجهان وجه يجوز ووجه لا يجوز فصل وأما القياس فيجوز التخصيص به لآخر حاجة وأما القياس نعم والله هو قال كده شيخ كده آه هو قال كده واحنا قلنا كده برده لا يا شيخ كمّل كلامي هو أدخل نعم سيدي. تفضل يا يا شيخ وخلفة الإجماعة هم انت ليه ليه بتقدمون الكلام؟ هنأخذها في الإجماع بالاستفادة دي مبحث مراحش الإجماع هل ينقض ولا ينقض هل ينقض الإجماع بإجماع مثله ولا ينقض الإجماع عند وضوح دي لم تكن موجودة بالأمس ساعة الإجماع لها خضاء تاني بس هتتاخذ فين في الإجماع اصبر. من أصحابنا من قال لا يجوز التخصيص به القياس احنا الكلام ما على القياس وهو قول أبي علي الجبائي هو اختيار القاضي اي بكر لما عند المتكلمين نظروا الى العموم في النصوص فقضية العام في النص قضية دليل ودلال الدليل والقياس قضية عقل ومعان عقل في دليل الدلالة المبنية بالقياس دلالة عقلية والدلالة المبنية اليدالة العموم المبنية من اللفظ العام دلال نصية عند المتكلمين كيف تقدم الدلالة العقلية على الدلالة النصية فأخروا العمل بالقياس وقالوا لا يجوز تخصيص العموم الوارد في النص القرآن أو سنة أو كذا أو إجمع بعملية القياس لأن الحكم الذي ورد بالقياس أو عملية القياس عندما تتحقق نقول قياس صحيح الأصل فيه إيه؟ إمعان العقل في أربع أركام موجودة أن القياس بي صحيح كل ده عام العقل فكيف يمعن عمل العقل في نص لفظه عام فأخروا قضية جواز تخصيص العموم بالقياس وقال عيسى ابن أبان وهذا قول الحنفية إذا ثبت تخصيصه بدليل يوجب العلم جاز التخصيص به وإن لم يثبت إن لم يثبت تخصيصه بدليل يجب العلم لم يجز وكأنه هناك دلالة عقلية تسمى عند العلماء دلالة ظنية ودلالة العام دلالة ظنية لكن من على نص وهذه دلالة ظنية على عقل فالدلالة الظنية المبنية على عقل أقوى من الدلالة الظنية المبنية على عقل ده عقل وده نص فمش هيقدم العقل على النص خلاص الأحناف عشان تتوسط المسألة لو جئ بدليل تاني دلالته ترفع من دلالة العقل لأصبحت الدلالة أقوى من الدلالة العامة في اللفظي الظني هذا فجاز بها التخصيص يعني لو عندك دليل تاني يؤكد دلالة القياس هذه جاز التخصيص بالقياس أنا ذاك جواز التخصيص بالقياس عند الأحناف اشترت في أن يكون معاه دليل تاني الجمهور قالوا طبما الدليل الثاني لو قوى دلالة القياس لا صالح هو أن يكون خاصة للعام دليل مستقل إلا خلينا روح يجيبه مع القياس الثاني فهو يفتح أن يكون دليل العام أذي خضية أخرى العموم يخصص ثم يخصص مرة أخرى ذي قضية لكن عندما تطلق الأحكام الشرعية بيتبادر القريب أولى من البعيد لا ضمنية دلالة العموم عند الأحناف ضمنية دلالة عامة دلالة عامة دلالة ضمنية عند الأحناف وعند الجمور يعني الدلالة بتنبني على حسب استعمال أهل اللغة خلاص والدليل على جواز ذلك وما زال الكلام عند الأحناف أن القياس تناول الحكم فيما يخصه بلفظ غير محتمل فخص به العموم كاللفز الخاص الأول هو قال وقال بعض أهل العراق إن دخله التخصيص بدليل غير القياس جاز التخصيص به وإلا لم يدخله التخصيص بغيره لم يجز إن كان صح الدليل أن يقوي دلالة القياس سمب أولى أن يعتبر دليل بمفرده فيجري هو عملية التخصيص ولا يلتفت إلى القياس كأن يقوي دلالة القياس ثم قال المصنف والدليل على جواز ذلك أي تخصيص العموم بالقياس أن القياس تناول الحكم فيما يخصه بلفظ غير محتمل لما يقضي الفقيه أو المفتهد أن المسألة هذه الأصل فيها القياس أرحمك الله فهنا خرج الحكم فأصبح الحكم قطعي ولا ظني ها لما أقول حكم النبيس نربح حرام هل يقول لي دي الحكم هنا ظني ولا قطعي ها قطع الدلالة ولا ظني الدلالة قطع الدلالة لكن السبوت في كلام معان العقل ده في سبوته سبوت عملية القياس نفسها لكن الدلالة بطلع من الحكم خلاص انتهت القضية خلاص طالما وصلنا إلى قضية الدلالة وقلنا القياس هنا صحيح بتوفر أركانه الأربعة فأصبح كونه دليلا منفصلا جازت به عملية التخصيص هذا قول الإمام الشرازي والدليل على جواز ذلك وذلك هنا اسم إشارة يفيد جواز القياس أن يخصص العموم جواز تخصيص العموم بالقياس أن القياس يتناول الحكم فيما يخصه بلفظ غير محتمل ما يحتملش خلاص بلطب قطعية تهت القضية فقص به العموم كاللفظ الخاص فصل وأما قول الراوي فلا يجوز تخصيص العموم به وقال أصحاب أبو حنيفة رحمه الله يجوز قول الراوي قول الصحابي الذي له مخالف قول الصحابي الذي له مخالف أو قول التابعي أو قول التابعي التابعي على تقسيم الآثار عند الرسوليين إلى مرفوع ما نسب إلى النبي سندا. بغض النظر صحيح ولا ضعيف وموقوف إلى ما نسب إلى الصحابي سندا بغير النظر بغض النظر عن صحته وضعفه وكذلك المقطوع إذا نسب إلى التابعي فعلى هذه الآثار الثلاثة فيسمى الراوي الأعلى مباشرة إما أن يكون صحابيا أو يكون تابعيا أو يكون تابعي التابعين التدليس طبعا وارب أو المرسيل صح. واردة في الاثنين التنين لكن غير واردة في الاولى يعني مرسيل الصحابة مقبولة وما عدا الصحابة فيها خلاف مش كده طيب مرسيل الصحابة ان كان لها خلاف لها مخالف ها؟ لا يجوز التخصيص بها ولكن تسمى ها؟ قول صحابي ام شايف نفصل ها تسمى قول الصحابة لكن في حالة وجود إقرار من الكل على هذا القول ارتفعت إلى مرتبة الإجماع وكأن النبي مات عليها والأمر مستقر على هذه الصورة. قول التابعي من باب الأوله قول تابع التابعي من باب الأوله لا يخصص إن تر قول الصحابي بمفردي قال له بخالف لا يخصص. فبأوله قول التابعي وقول تابع التابعي والدليل على أنه يجوز هو أن تخصيصه يجوز أن يكون بدليل ويجوز أن يكون بشبهة فلا يترك الظاهر بالشك. وكذلك لا يجوز ترك شيء من الظاهر بقوله مثل أن يحتمل الخبر أمرين وهو في أحدهما أظهر فيصرفه الراوي إلى آخر فلا يقبل ذلك منه لما بيناه في تخصيص العموم فذلك مفاده أن قول الراوي ايا كان ان كان له مخالف ايا كان فيحتمل إما أن يكون هو صادقا أو الصحاب الآخر فيكون أن يكون هو صادقا مش صادقا في القول صادقا في الحكم خلاص فصحابي قال بكذا وآخر خالفه في هذه القضيه فلما حكمت على هذا أن يجوز به التخصيص كونه دليل فأين المعارض فما قلته على هذا في اعتباره دليلا يصح أن يكون في الثاني والعكس مش كده فهذا لوجود الاحتمال قالوا أن قول الراوي لا يخصص لأنه لا يعتبر دليل بمفرده لا يعتبر دليل مستقل وأما إذا احتمل اللفظ أمرين احتمالا واحدا فصرفوا إلى احدهما مثل ما عن عمر رضي الله عنه أنه حمل قوله, صل... قل قوله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء على القبض في المجلس فقد قيل إنه يقبل ذلك لأنه أعرف معنى الخطاب وقال الشيخ الإمام رحمه الله وفيه نظر عندي إن كان الراوي روى مسألة معينة وخالفها البعض فيها فينظر في تقديم وتأخير أيهما هذه قولة كانت لعمر بن الخطاب والمخالف كان أبعاد صحبة للنبي صلى الله عليه وسلم عن عمر فأيهما يقدم هذا الباب نوقش في استدراكات الصحابة على بعضهم البعض كتبت عائشة في الزركشي كتب ما استدركته عائشة على الصحابة إن كانت المسألة التي فيها خلاف مثلا في الطهارة يقدم قول عائشة إن كانت المسألة في الحروب يقدم قول الصديق ثم قول عمر إن كانت المسألة في البيع والشراء يقدم قول عمر لملازمة عمر للنبي في البيع عشراء أكثر وهكذا المسائل التي هي عين الحكم فيها يقدم بها الراوي عن الآخر يقدم بها الراوي عن الآخر هذه مسألة قضى بها فلان ومسألة أخرى قضى بها فلان هذا صحابي وهذا صحابي أيهما كان أقرب النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة في مثل هذه المسائل فهذا يقدم وهذا يؤخر وهذا ليس برفض للصحابي ولكن إنزال قول الصحابي على واقع الأمر على واقع المسألة أو عين المسألة ورغم ذلك قال الإمام الشيخ الإمام هنا مراد الراوي قوله على الشرازي وفيه نظر عندي لأن الأصل أن قول راوي وقول راوي لا يرجح إلا بدليل هذا راوي إذا كان عمر راوي وغير عمر راوي كلاهما أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلا يقدم صحابي على صحابي إلا بدليل فاصطن أما العرف أو العادة فلا يجوز تخصيص العموم به لأن الشرع لم يوضع على العادة وإنما وضع في قول بعض الأصحاب على حسب المصلحة وفي قول الباقين على ما أراد الله تعالى وذلك لا يقف على العادة العرف ما تعارف الناس عليه ما تعارف الناس عليه ما تعاهد الناس على فعله وينقسم بحسب حال الناس إلى قسمين عرف عام وعرف خاص العرف الخاص يخص أهله وقد يكون هذا الخاص مخصوص في أفراده فلا يعم الكل يعني بلدة زي القاهرة لها عرف معين ليس بالضرورة هذا عرف أهل مصر كلهم العرف العام ما اشتركت فيه القبيلة بأفرادها أما العائلات هذا يسمى عرف خاص هذا عرف خاص هل يجوز تخصيص العرف للعموم؟ هل يجوز تخصيص العرف للعموم؟ هذه قضية اختلف فيها الأصوليين حديث العائد في هبته كالكلب يتقيأ ثم يعاود قيئة هذا حديث عام يصرف على كل أنواع الهبة طيب انت جيت الشمليل ثورها تخطب دنت شبكة هذه الشبكه تحسب من المهر ولا تحسب من الهدايا طبعا هتفرح انتم القضية دي إذا حسبت من المهر فهي بالاتفاق المهر يسقط عليها أحكام المهر إن كانت على حسب بعض أعراف الناس لأن تختلف أعراف الناس فيها فمنهم من أخرجها خارج المهر فكانت من الهدايا فأصبح هذا العرف يقيد هذا النص العام فيقضي فيه بأن هدية لا ترد حتى وإن رفضت المخطوبة خطبها خلاص يبهين العرف يقيد ولا يقيد على حسب نوعي العرف مفهوم ما شايف لأن الأصل في وجود العرف دليلا من الأذلة الشرعية أنه مختلف في حجياتي أنه مختلف في حجياتي منهم من قال دليل ومنهم من قال لا يعتبر دليل طيب متى يعتبر دليل ومتى لا يعتبر دليل إن قوية بدليل إن قوية بدليل النهارده انفسخت فسخت الخطبة طيب الشاب بتاعتك ولا بتاعتها مين السبب؟ هي السبب طيب هي السبب أنتوا عرفكم شكلها ازاي دي هدايا عم الشيخ عند نص بيؤيد أن الهدية لا ترد مش خاطر عرف أنا حكمت على الهدية العرف حكم لي على أن كونها هدية ولا صداق خلاص فكأن الدليل يقوي من بنى على العرف وليس العرف خلاص يا أخوانا هنأخذ المسألة دي باستفادة في العرف الدليل يقوي من بنى على العرف وليس العرف لأن الأحكام الشرعية لا تنبني بين الناس إلا على مصالحهم إلا على مصالحهم مفهوم فاصطنوا أما تخصيص أول الآية بآخرها وآخرها بأولها فلا يجوز ذلك مثل قوله تعالى والمتلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء وهذا عام في الرجعية وغيرها ثم قال في آخر الآية وبعولتهن أحق بردهن وهذا خاص بالرجعيات فيحمل الأول يحمل أول الآية على العموم وأخرها على الخصوص ولا يخص أولها بآخرها لجازي أن يكون قصد, قصد بآخر الآية بيان بعض ما اشتملت عليه أول الآية فلا يجوز ترك العموم في أولها لأجل خصوص آخرها أو لما هو أدل منه عند بعض أدل منه عند بعض الأصوليون قالوا إن قضية تخصيص أول آية بآخر آية جعل العام والخاص دليل واحد دليل واحد وكل الكلام الذي صرف في الخصوص والعموم أفرده قضية العموم بدليله وأفرد قضية الخصوص بدليله إن جوست أن أول آية يخصص آخر الآية وآخر الآية آخر أول آية جعل الخاص والعام فيه دليل واحد وهذا مخالف الاستعمالات العرب طب ماذا يقال فيما يرد فيه الاحتمال بين التخصيص في أول الآية وآخر الآية قالوا بيان ما أجمل إذا أجمل في أول الآية شيء يحمل مكانه كان في آخر الآية واضحا بيانا له والعكس خلاص المشايف نؤف لغتنا إن شاء الله نكمل في باب القول في اللفظ الوارد على سبب في المرة القادمة إن شاء الله قدر اقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم والسلام عليكم الله وبركاته